بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكرى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 فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة